ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي اهما فاوقدوا لي اهما على الطين فاجعل لي صرحا لاعلي اطلع الى اله موسى لَعَنِي اضْرِبُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ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 إرشاد الناس وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون